إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء بثا وكنتم ازواجا ثلاثة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 La فيها lenguo, wa la taethima illa qilan salama salama.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 inna na na na na na na na na na na na na na na na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 وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا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 أأنتُم تَزرَعُونَ أم نَحْنُ الزَّارِعُونَ لو نشاء لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فظلتم تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أفرأيتم الماء الذي تشربون أَأَنْتُمْ أنزلتموه من المزن أَمْ نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أُجَاجًا فلولا تشكرون أَفَرَأَيْتُمُ النار التي تورون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 انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث انتم مجهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون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 Voorzitter, ik ben in het van de zon. Ik ben hier vandaag in de